أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذب ذكر بري الذين كفروا في عزة شقاق كم أهلكنا من قبلهم. قرن فنادى ولا تحين منا وعجبوا أن فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب <تصفيق> مخشورة كل له أواب وَأَن أَتَاكَ نَبَأُ الْخَـنْصِ إِذْ تَنَازَعُوا Na na na إلى معاجه وإن كثيرا من الخلصاء لا يبغي لا يبغي بعضه فَنَدَؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَوْفَرَ رَبَّكِ تَسْتَوْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا فاغطرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وقصنا مآب صدق الله العظيم